بسم الله الرحمن الرحيم طه قال القران المجيد ذا ناجبو ال جن او مد منهم فصار الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وسمنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ فالكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها كيف بنيناها وما زينها وما لنا الأمير فروج والأرض مددناها وألقينا في فيها مراس وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج يَذْكُرُهُ وَذِكْرَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا وَنَزَّلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُدَامًا فأنْبَتْنَا بِهِ, به جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْخَضِيرِ وَالنَّخْلَ رزقا للعباد وأحيينا به بردة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم ضوم رفين وأصحاب الرسل وثمود وعادو فرعون وإخوان الوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحص وعيد أبعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من قلق جادر وانا قد غنقنا فيا فنعلم ما توسوس بي نفسهم ونعلم ما توسوس بي نفسهم ونحن اقترب اليك ونحن من حبل الوليد اذ يسلق المتنفيان عن اليمين وعن الشمال قريد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عسيد. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عسيد. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عسيد. وجاء الموت بالحق. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه فغيد. في الصور ذلك يوم العيد. وجاءت كل نفس مع سائط وشهيد. وجاءت كل نفس مع بدكو تسقي وقلا بدكو تسقي ضلمتي من هذا فكشفنا عنك بطا واجك بصره اليوم حديد وطال قرينو هالا ما نديعتين وطال قرينو هالا كل كفار عنيد القياض في جهنم كل كفار عنيد القياض في جهنم كل كفار عانين منع عني الطيماذ المرير منع الذي جعل ما الله الهنا فلقياه في العذاب الشديد قليلا ربنا ما اطلعته ولكن كان في ضلان بعيد. قال لا لدي وقد قسمت اليكم بالوعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قسمت اليكم بالوعيد. بالوعيد فيبزل القول ذل القول لدي وما انا بظلام للعالم يوم نقول للجهنم محل ثلاث وسطول وتطول لجهنم. يوم نقول لجهنم هل انت لأس وتقول وتقول هل مين مفيد. وازلفت الجنة للمستقين. وازلفت الجنة للمستقين. وازلفت الجنة للمستقين. من خشي الرحمن من خشي الرحمن وجاء وجاء من خشي الرحمن نبل غيب وجاء بقلب منيب وجاء بقلب قدو خلوها بالسلام عليك يوم الخلود ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود تحوم ما, ما يشاءون لهم ما يشاءون فيها, ما يشاءون فيها ولدينا كثير وكم اهلنا قبلهم من قرنهم شد من بطشا وكم من قرن منهم بطشا ننظم في البلاد ننظم في البلاد امن وحي ان في ذلك كنكرا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب له ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرضى ما بينهما وما بينهما في ستة أيام وما مثلنا من الظهور فاصبر ثم بين دي عندي ربك طبن طال الشمس وطال الغرب ومن الليل بتسبح وادبار السجود واستمع يوم يناديك الخروج. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المطير. يوم تشفق الأرض عنهم فرا. ذلك حشر علينا يثير. نحن أعلم بما يطولون. وما Tley bir de Bezekkir birkuluğa Pedekir bir quğa Öekkir bir quanı ya